اشهر قادة الشمال اخ عربي حددني قال كنا في خرد كابل في معركي وضربت عجوز قتعت يدها من شضية وبقيت يدها معلقة بجلدة فحملها لها المجاهدون وهي تردد لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم رأت رجلين غريبا قالت من هذان الرجلان قيل لها هؤلاء من العرب وكان المجاهدون قد انسحبوا أمام الدبابات واذا بالمرأة تنسى جرحها وذكرها وتخلع خمارها وترميها على القائد وتكون له إن بس خمارنا وارم عمامتك لأنك لست من الرجال كيف تنسحب بأحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعركة؟ قالت كانت النساء كلها في المسجد مع الأطفال قرية صغيرة 75 وسبعين امرأة وطفل وأغرت الطائرات. وأحالة البشرة إلى بلوظيف لم يبق إنسان الحي إلا قفلة تصرخ في داخل هذه القطع المتناثره من الحم والجماجم فحملوها وإذا بها قد جنت للنظر قال هرورة قطعينها هذا عادل العرب من اعتيبي قال اغرق عيناي فجاء القائد كن استاذ قال ما لك هو عاد قلت لمثل هذا فلتبكي البواكي ولمثل هذا يذوب القلب من حزن ان كان في القلب اسلام وإيمان قال تفكف دون الطريق طويله والضرائب فادحه ولم ينتصرها ان ينتصر هذا الدين بدون هذا ونحن على الطريق غدا ساقتل مثل هؤلاء يعادل ان هنالك شيئا اشد على نفوسنا من هذا هذا نحتمله إن اتهام جهادنا واتهامنا أننا لسنا مسلمين أو مشركين أو جهادنا ليس اسلاميا أشد على قلوبنا من رؤية هذه المناظر حقيقة الناس كلهم في المعرض الأفنان غالية جدا والافغاني اعز ما لديه ارضها والمراه الافغانيه باصالتها عجيبة ما رايت امراه في هذا الاسلام اصالتها كاصاله المراه الافغانيه تتسلق الجبال وتطع الوهاد والطلال وبيدنها اولادها وباليد الأخرى تمسك نقابها رغم العرق وتجرع المرارة والغصف حتى لا يسقط النقاب عن وجهها أثناء مسيرة العذاب والآلاب امرأة عجوز تسمع ابنها تشب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضبت وذهبت المجاهدين وقالت ابني منافق هم لا يسمون عملاء الدولة عملاء مصالحات إسلامية سبحان الله يسمون عملاء الدولة منافقين قالوا لهم أن تنفقوا قال لا قالوا لا نحن مجاهدون وفرضوا إذن كلمة مجاهدين على صحب العالم كله كل صحف العالم تقريبا تكتب المجاهدين إن صحف الكويت رابطة تعترف انهم مجاهدين لا زالت تكتب ثوار شكرا لصحف الكويت لا زالت تصمت إنهم ثوار ترفض أن تكتب كلمة جهاد أو مجاهدين وتحاول أن تشوه هذا الجهاد بكل ما أوتيت من الكوة في معركه كالدهار التي هي فضحه مشرقه في رابعه النهار اجرت فيها المجاهدين وتتجه وقتل الجيران الكبير الذي يقود الحمله ودربت 22 طائرة طائره تكتب صحف الكويت قتلت الثوار زعيم المصالحه الوطنيه المهم ربنا يغفر له وتوب عليه لا خيل عندك ترديها ولا مالك فليسد المطقون لم يسد الحال ناس جراحكم تنزو دماء يفوسهم تتفجر على ما عليكم حتى بكلمة الخير كلمة خير ما فيه المهم فرضوا المصطلحات الاسلاميه غنائم اماره جهاد قالوا لهم انتم لاجئون قالوا نحن لسنا لاجئين نحن مهاجرون والمهاجرون مصطلح إسلام للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ولذلك والله كتبت هذا دون ان ادري ان وفر حكمة يار ورباني من الدولة الى بيشاور فغضب حكمة يار غضبا شديدا. قال كيف تكتب فررا قلت ماذا اكتب قال يجب ان تكتب هاجرا نحن مهاجرون نحن مش فارقين كلمات يحاسبون على الفرز الصلحات الاسلامية ف المرأة قالت ابني مع المنافقين منافق مع ال... في مكان كذا اذهبوا والكم عليه قطع هذا المجاهدون القف علي القط ثم جاءوا به قالوا العمري ماذا نصابين قال قيدوه واتوني بسكين حاد جاول لها سكين حاد تقدمت الي اتذكر يوم ان شتمت نبيي لقد ان لي ان انتقم له وذبحت ابنها بيدها يديها قال يعيش لدين الدين عنده, عنده طبع وليس تطبع السلوك الإسلامي سليكة وليس تصنع القيم الإسلامية معدن وليس دهان ولا قلال فلان سبحان الله أمه ولكن الحكمة تنطق على أنسنا تمرت المعركه روسيا تخسر هي تنقبر انه بعد شهر شهرين ثلاث اشهر سنة سنتين ييأت المجاهدون يملون يلقون السلاح ينهزمون ثم تثبت اقدامها في داخل افغانستان الغرب فرح كثيرا الامريكا الإنجليز الألمان خاصه من فرحوا كثيرا بالجهاد الأبوان عادوا يفركون أيديهم صرحا انتقاما لأيام بيتنا وتنفيسا لأحقادهم ووجدوا أنهم لن يجدوا فرصة أفضل من هذه الفرصة تحطم فيها روسيا على يد هذا الشعب الصلب المكافح البطل وقالوا والله نحن لا ندفع من الجنوب لا شيء شعب مسلم صلب يتحطم وشعب عدو تقليدي لنا روسيا يتحطم فنحن الرابحون على الطرفين لكن دخل في المعركه عامل اخر غير الموازين ان الجهاد الاطلاني تحول الى مدرسه تربويه ايمانيه يترضى عليها الأحلام الإسلامي هادت الأسر في القارن في عمان في الجزائر تتبع أفضل جهاز بل كل ما وجدت صورة النصر المجاهدين أو صحيفة من صحفهم تقربها على الطفل قبل المرأة إذن بدات او عادت الروح الجهاديه عادت عادت الحياه الى عروق الامه الاسلاميه عاد الدم يضخ في الشرايين التي جفت فبدات تراجع حساباتها بدأت تراجع الحسابات نحن أنفقنا ثلاثة قرون متتالية حتى ننسي الناس الجهاد في سبيل الله أخرجنا اديان جديده وطواف جديدة من أجل أن نقرأ الناس لهذه الجهاد القاديانية البهائيه البابية كلها هذه جهة لنسخ الجهاد أعلن هذا نرزى ظلام أحمد أعلن الجهاد قد انتهت وعلى أننا بيقول ان لم يكن هنالك جهاد بالفير كافر خارج من ملته مله, ملة الميرز ابو لما احمد القادعين الذي دعى النبوه وضفنا لحسابنا جيوشا من المنتفعين بهذا الدين لتاويل ايات الجهاد انها عباره عن كلمات تكتب في مجله او خطبه تنمق فوق منبر وقروشها اكثر من كلماتها هذا هو الجهاد ثم اخرجنا طبقات من الشعوب تقول رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر ايش الجهاد الاكبر جهاد النفس وقلنا ان هذا حديث نشر بين الأمم ان هذا حديث وهو حديث موضوع لا اصل له هو قول من اقوال بعض التابعين اسمه ابراهيم بن عبنة وهو مردود يخالف نص الكتاب والسنة الان عندما جاء فلتشوف اعلن بصلفة سانهي مهزلة عبان السنة وهكذا في كل جاء رئيس من رسالة عبد السوفياتي الآن صاروا أربعة ثلاثة فقطوا بالجنق الأفغانية بريجينيور أندروبو جيرليبو وهذا على الطريق ان شاء الله أعلن هذا على أن أن الإسان هي مهزلة أفغانستان ثلاث سنوات متواصلة الان مر عليه يحاول سد الشدود لم يستطع أن يسد منفذا واحدا في هذا العام غربة شوف مع الغرب الغرب كلنا لما دخل هذا العامل في الميدان وبدأ الشباب يستيقظون على الجهاد وبدأ الناس يفدون إلى افغانستان وبدأ السفوح ينبكوش وشواطئ قمر والهلم الفضيحور يتروى ماؤها وشواطئها بدماء غريبة ولكنها زكية إسلامية من هذا الذي قتل في بره هذا أبو حامد من أين هذا من سوريا ومن الذي قتل في أندرار أبو عاصم من العراق؟ ومن الذي قتل في نارين أبو دجان من مصر ومن الذي قتل في دوليا هذا محمد منير العتادي من السعودية وهذا في عبد عبدالوهاد الغامدي وساد الرشد من السعودية الله أكبر إذا القضية نحن ما حسبنا الحساب نحن حسبنا أن القضية ستفق كل التروس والدوانة تضحك الأرضان وتضحك الروس ما حسبنا أنه سيوقظ أمة من هاوية العدم بدأوا يعيدون الحسابات اذهب يا نيكسون وانظر لنا القضية جاء نيكسون إلى بيشان رئيس الولايات المتحدة العمليكية الثالثة ذهبوا الى مخيم ناصر باب اذهل نكس هذا الشعب شعب يأكل الفقر ويقتات المغربه صدقوا يا اخوان ادخل خيامهم فلا اصدق ان هذه الخيام فيها بشر وتجد في الخيمه بضعة عشر شخصا ليس فيها لا فراش ولا طعام ولا صحن ولا في اقتراض الله قال لي سيادة مرة تعال أريك ماذا تريني قال سأريك مئات الأطفال كل واحد الآن ينتظر بصحنه بقايا طعام الناس التي تسكب على المزبله ويتسارعون يسجون الرجل الذي يسكب بقيه مرته على المدبله ان يضعه في صحن ليعود الى امه الذي تنتظر تنتظره صوت الرعمان مساعد الصف الرباني من القاده الكبار الجمعيه الاسلاميه تقريبا من اكبر الاحزاب المجاهده على الاطلاق تقريبا هي وعشيز بالإسلام تقريبا متوازية يقول سيد النظر وعلا بيهبطي لزيارة أهل وفرح على الحدود في الغرب في هراض قال عنه صدقت أن الحشيشة لو هو يظهر على بشرة البشر إلا هناك عندما رأيت وجوههم خضراء بلون العشب الذي يأكلونه شفاههم كشفاه الغنم لكثرة ما أكلوا من الحشيش قلت لهم لماذا تسكنون في هذا المكان وأنتم وهناك العين بعيده عنكم ألا يستطرون حول الماء بدل أن تكلفوا أنفسكم هذا العناء في نقل الماء قالوا صحيح ولكن ليس حول العين حشيش كالحشيش الذين أكلوا راى رأى شعب شعب الرافع الرأس الكفر الأرملة اليتيم الكهر يرددون هم يرددون من بالعربيه بلغتهم العدوانيه سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد ذهل ذهل فجاء يسلم على واحد رجل كبير قد لحظ الجنبان رسب الظهر مد يده فقبض الرجل الكبير يده قال سلم قبض الدبلوماسيون هؤلاء الذين يحبون بي هذا رئيس الولايات المتحدة السابق قال اعلم ولكني لا اصافح كافرة تقدم بنا عجوز اخر كبير قال له لماذا اعطيت فلسطين لليهود ذهله اكثر هذا اذهله اكثر هؤلاء صلتهم بالشعب الفلسطيني بهذا العرض لا تدوخهم آلهتهم وتشغلهم عن أنفسهم حتى يتذكروا إخوالهم الفرطينيين وأنهم أصحاب جريمة يوم أنساعدنا اليهود ضد أهل فلسطين على بعد ألف الأمياد وصل الحدود الأرض كأسراب النمل، كل واحد من المرات على حصانه حمار حماره أو بغله يحمل سلاحه وينشدون على طول الطريق الكواكب تحمل الأنتعاح، تحمل السلاح، تحمل الذقيرة بآلاف والآلاف يدخل يوميا إلى داخل أفغانستان من هذه الجمال والبغال وتصل من حدود باكستان إلى حدود روسيا لا يقف في وجهها وقف. رجع إلى أمريكا، عقد مؤتمر صحفيا، بثه التلفاز، وكتبت الصحف الباكستانية بعض مقاطع المؤتمر. سألوا عقد مؤتمرا صحفيا سألوا الصحفيون ماذا عددتم للمشكله الفلانية المشكلة الفلانية وهو يقول it is easy, easy يعني امر سهل فاخيرا قال له الصحفيون إذن what بروبلم the problem إيش المشكلة؟ ما هي المشكلة قال the problem is Islam المشكله هي الاسلام لقد ان الاوان لامريكا ان تتناسى خلافاتها مع روسيا لايقاف السد الزحف الاسلامي المتقدم يجب ان توقف الجهاد الاغواني قالوا لابد من تقرير ناقل ارسلوا كارتر وصل بيل شاور قال أريد أن أقف على الحدود الأفغانية حملوه بطائرة الهليكوبتر اوصلوه اخر مدينه آخر مدينة باكستانية كوتل قال أريد أن أصل إلى الحدود الأفغانية مشى كارتر حتى وصل الحدود الأفغانية وراء ضخمة المعركة وثقلها لها وأن القضية جد وان هذا الشعب قد ينتصر وقادته من المتطرفين لان هؤلاء سياف مطيار وربان يسموهم يسمونهم فاندمنتالست يعني فاندمنتالست الاصوليين يعني المتزمتين نحن لا نعدنا ان ينتهي الجهاد الاغوان الغرباء بنظره الغرب لكن بشرط واحد الكل العالم الان متفق على ان روسيا لابد ان تنسحب وعلى شيء اخر انه لا يجوز ان يكون الاسلام هو الوريد هو البديل قالت لهم روسيا ابحثوا عن رجل اسلام اوروبي الطريقة الاوروبيه اسلام امريكاني مرن مرن يعني دينه مطاط بمض حسب الاهواء منفتح يعني كل ابوابه منفتح على الشياطين هم يسمون الانسان قليل الدين منفتح منفتح ايه يعني يعني ما في عنده ايه لا باب ولا نافذة مسكره كلها مرتوعة على الشياطين والانسان المهتزم يسموه منغلق لانه اغلق الابواب كلها لا يدخل منها إبليس ولا شيء من شلاتين الإنس والجنة أحد ابحثوا دوروا ما في حقائبكم واحد في خزنين في صفحاتكم دوروا ابحثوا رجعوا للصحف القديم للدفاتر العتق لان لو بيفلس برجع للدفاتر العتق قالوا رجع الرجال هذا اللي نصه في القبر طالع القبر الذي زرع الشيوعية في داخل افغانستان الثان رجعوا فقالوا للمجاهدين ما رأيكم الغرب الناصح الأمين ما رأيكم نجبر روسيا على الخروج وأنتم يا روسيا لا تقبل أن تكونوا انتم البديل نرجع لكم ظاهر شاء رجل معتدر طيب نعم قال سياس لا بأس ان يرجى ظاهر بشرط ان نقتله في المطار. نافي لا ثالث. لانه لو كان به ذرة حياة. او عرق نجري فيه الدماء لجاء ودافع عن اعراض النساء. اما رجل يعيش في اوروبا. في المانيا. في ايطاليا. في سنوى في البندقيه ان بين النسيم العليل وبين الصحات التي ترفع صحفه وتضع صحفه ثم تأتون به اخيرا وتعطونه ثمار ظهور الدماء وجبال الاشلاء لن يعصموا باي قانون وباي شرع هذا هل اشترطتم على الفيتناميين عندما خرجتم ان يكون البديل طرفا ثالثا قال واذا لا بد من تشويه الجهاد كيف تشويه الجهاد عقيده التوكل على الله عز وجل والثقه بالله التي بناها الجهاد الافغاني في نفوس الامه وعلى انه لا يوجد قوه اعظم من قوة رب العالمين وان الله عز وجل اجبر كل شيء وانه بيديه ملك كل شيء واليه يرجع الامر كله وما كان الله ليعجزه من شيء في الارض ولا في السماء هذه العقيدة التي رجعت خلال السنوات الثمان من خلال الدماء ومن خلال هذه المواقف الصلبه نريد أن نهزها في قلوب المسلمين نزاعها نظر الجاد الرقاني على أساس انه صنيع أمريكي. كيف نحن نعلن أن نحن أصحاب الصحف في العالم ثلثي الإعلام في العالم لنا والذين في العالم الإسلامي معظمهم ربائق ربيناهم عندنا في مواخيرنا ووراء كواليثنا نحن نحركهم كلما قدمنا صاروخ استينجر يكتب ألف مقال عن صاروخ استينجر أصبح أصبح الجهاد الافغاني صاروخ استينجر أعظم الجبهات واقواها الآن جبهات احمد شامسعود في داخل افوان حتى الآن ما وصله صاروخ الثنجر المنطقة الواجهة هي اكبر من منطقة جدة ومكة والطائف وما الى ذلك تجدون فيها اثنين صاروخ الثنجر اربع صاروخ اربع صواريخ اذا لماذا هذه الضجة العالمية المفتحة لماذا لماذا رجل اسمه فقير أحمد حامل مجموعة صواريخ ذهب إلى مرح في المنطقة الغربية لابد أن يمر من خلال إيران منعته إيران من الدخول دخل سرا عن طريق بعض الإيرانيين نصبوا له كمين فتحوا عليه الرشاشات استولوا على كم صاروخ التنجر وإذا بالصحف العالمي شهر كامل شهر كامل وهي تقول صواريخ التنجر وإيران وذا أهل تريد أمريكا أن ككافلة الايتان من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي قول معروف وموفر من صدقة يتبعوا هذا انتم يا امريكان قدمتم عن روح ريجان كل صاروخ تأخذون 78.000 دولار من اموال المسلمين رصاصة واحد ما قدمتم وانتم تعلمون على ان بناء مستشفيات داخل افغانستان لمعالجه الجرح الذين يموتون نزفه والله يحدثنا المجاهدون على انهم يقطعون الارجل ياتون بالحلاق الذي يعمل العمليه بموسه الحلاق وما لا يجدون حلاقا ولا موسي حلاق ينشرون الارجل بالمنشار منشار الخشب جاءت بعثة أمريكيتان بعثة تحمل 60 مليون دولار للتعليم و100 مليون دولار للصحة وجاءوا للأمراء الأربع السيارة حكمت الرباني رباني وخالص قال له اسمح لنا أن ندخل في داخل افغانستان حتى نبني لكم المستشفيات قال لا يمكن أولادكم يموتون الجرحى فإن ما يصل من داخل أفغانستان جاري الى بيشاور اذا كانت الاصابه داخلية كل الذين يصلون الى بيشاور المصابون بايديهم وارجلهم اما الذين يصابون بخبث داخليه يموتون لزفا يموتون يذعنوا على البر على البر يبقى الضغ شهر كامل وهو حامل اذا وصل الى بيشاور رجله تكون قد بدأ فيها الغرغرينه اذا كانت الخبث باطنيه يموت على الطريق قالوا لهم لا نعمل لكم مستشفيات قالوا لك بحثوا مع المؤسسات الإسلامية محاولات يا جماعة دعونا ننفذ من خلالكم مشاريع لأنكم مسلمون ويقبلكم الأفغان والأفغان لا يقبلون أصحاب العيون الزرق والأسنان الفرق وشعر الاشقر فأنتم ننفذ المشاريع من... نحن ننفذ المشاريع من خلالنا من خلالكم ونحن نتكفل بالأموال مئت مليون دولار قالوا لانك أخيرا عندما افلسوا في الأمريكان دخلوا من خلال مرضى النفوس من خلال بعض الناس الذين يتاجرون بالجهاد عملوا بعض المراكز تعليمية وصحية أما في وسط الجبهات ذات الثقل في داخل غوانستان هؤلاء الأربعة لهم حوالي 85% من الجهاد في داخل أفغانستان ما استطاع طب التالي أربعة قالوا لا يمكن أن نسمح لكم بحثوا عن قراء سائل المنظمة الإسلامية في العالم توسط عند هؤلاء ذوي العقول الخشبية حتى يقتنعوا أولادهم ضائعون في الشوارع قال أنا لا توسط واخيرا صح رئيس الداخل الأمريكية التعليمية قال من نعذرني بهؤلاء المجانين ستين مليون استنصرناها من ضمن الياب الأسد من داخل الخزينة الأمريكية مضى عليها عشرة أشهر سترجع بعد شهرين إلى داخل, أفنانست... إلى داخل الخزينة الأمريكية وهم رافضون أن يتعاونوا معنا حتى ننشأ لهم المدان لكن مرضو دخلوا وعملوا بعض المدان وأبشركم حيث ما يوجد عربي في داخل أفغانستان ينتهي عمل الغرب والأمريكا عملوا بعض المدارس في منطقة كونر عملنا سبع مدارس ابتدائي ثالث ابتدائي بعضها خامس ابتدائي كلفتها مئة مائو... وعشرين ألف ريال سبع مدارس بمجرد ما ابتدأت المدارس التي يشرف عليها الاخوه العرب هرب الطلاب من مدارس الامريكان والسويديين وانضموا للمدارس العرب واغلق الامريكان مدارسهم ورجعوا سالمين او غير سالمين الله اعلم في مزار شريف في بلخ يعني وصل له العرب قبل ثلاث سنوات فعندما وصلوا وجدوا طاقما فرنسيا مكون من تسع فرنسيين انشاوا مستشفى حديث ومضى عليهم اربع سنوات وهم في الجبهات انا الحقيقة اقف مذهولا امام صبر هؤلاء على ضلالهم وكفرهم واقف مذهولا عندما اقارن بصفحه المسلمين التي تدمي القلب وهم يريدون ان يدخل الجنه ولا طبيب عربي حتى ذلك الوقت دخل افغانستان وحتى الآن ما استطعنا في خلال ثلاث سنوات أن ندخل إلى فرنسا الثان أكثر من أربعة طباء برجل الشباب العرب أنتم كيف تسمحون للفرنسيات والفرنسيين أن يعيشوا بينكم ويفسلوا أباككم قالوا أسلوا لنا طبيبا عربيا هؤلاء نفردهم أما أنتم لا تنفعون ولا تسمحوا لأحد أن نفعنا التبشير فاهمين تبشير تنصير فاهمين تنصير لكن اين انتم هؤلاء الكفار، واربع سنوات مضى عليهم اين العرب اين احتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هم يسلمون العرب احتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا رجع الاخوة قالوا نريد طبيبا عربيا ارسلنا لهم طبيبا عربيا من ليبيا اسمه الدكتور صالح طبيبا عاما جزاء الله خيرا وصل بلغ بمجرد ان وصل بلغ امر القائد العام الطاقم الفرنسي ان يغادر بلغ قالوا ان انا كل ادوات المصيش فقال خذوها وبدأ الدكتور صالح بقصة الله عز وجل اكرمه بها كان احد المجاهدين قد أصيب بعمد الفقر بشضية وشل شلل النفسية جاءوا بالفرنسيين وعرضوا عليهم هذا المجاهد فقالوا أستغفر الله أستغفر الله تعالى الله وعلا يشركون لو جاء رب العالمين كذب فعندما وصل الدكتور صالح عرضوا عليه هذا أحد الأطباء قال لي هذا المستحيل أن يشفى طبيا من ناحية العقلية لا يمكن أن يشفى فقال له بسيطا شاء الله ربنا يعافيك قال حتى أرفع ولا يتحرك سل النص قال وبدأ الدكتور صالح يعالجه خلال شهر عفاه الله وعاد إلى الجبهة وانتشر في المنطقة كلها رجل يعالج ما لا يمكن أن يعالج وصل عربي هذا ولي من أولياء الله الصالحين من أراد أن يشفي ابنه فليرسله إليه بإذن الله وفعلا الدكتور صالح حل محل الطاقم وقام به داعيه مربيا طبيبا قواما صواما فتعلق اهل المنطقه به حتى العظام عبد كبير عندهم ان يزوجوا في مثل هذه الظروف رجلا عربيا حتى لا يعيروه انهم باعوا بناتهم للاغنياء في ايام الفقر ف إنما الدكتور صالح عرضوا عليه بناتهم يزوجوه منه مهم الضجة الإعلامية هذه التي تريد أن تزلزل عقيدة الإيمان بالله والتوكر عليه الذي بناها الجهاد العبواني من خلال هذه الآلام والعذاب من خلال التضحيات من خلال الجماد والأشلاب يريدون أن يهزوا عز عليهم أن الشباب الشباب تعود إليهم أصدقاء بالله عز وجل عز عليهم أن تسقط الهالة الكبرى من حول روسيا لأن سقطت من حول روسيا ستسقط من حول أمريكا لأن تكون تقول روسيا أظلم فيبتسم الواحد منهم أين روسيا أظلم المهزومة أمامنا في الميدان روسيا الآن قضينا لنا نعم يربى تشوف في أول هذا الصيف جمع الجنرالات الروس قال لهم نريد أن ننسحب من أفغانستان إذا قبلوا على شروط. قال الجنرالات الروس إن أخرجتنا من أفغانستان بهذه الطريقة المهينة الذليلة لن نعود بيدك تلك العصة السحرية التي تهزها في وجه حلف العطلسي وفي وجه الورق. اتركنا حتى ننهي الجهاد الأفغاني قال كم تريدون فرصة قالوا خمسة عشر من شهر مايو الى شهر اكتوبر نغلق لك الحدود نخلق الجهاد العبوان قال لكم ذلك اطلق ايديهم سلطة قعد هجم هجموا دفع واحدة على قندهار منقرهار باكتيا باعداد وبثقل لا نظير له كنت واحد شهود معركه بدر. ابتدت المعركة في 26 رمضان صدقوا يا إخوة أهوالها تذكر بأهوال يوم القيامة ثلاث كتارك وثلث فرق كل فرقة ثلاث أوية كل فرقة ثلث كتارك تقضى بفرقة غرمي وفرقة من وفرقة هذه من الشروعيين خمس كتاب روسية بالوضافة اليها كتيبة خاصة اسمه اسبت ناز تباني بها روسيا الساز البريطاني والمريم الامريكي كان خطته الابتداء ان احتلهم قاعدة فيها العرب فيها وعشرون شابا عربيا اسمها معصدة الانصار نحن سميناها معصدة الانصار ونحن نردد وراء حسان رضي الله عنه من صره ضربا لمعمع بعضه ضادا كمعمعة الإباء المحرقي فليحتي مأسادة أن صيوفها بين المزادي وبين جبع الخندقي فهي مأسادة محل الأسور وهي ونحن أنصار لهذا الشعب المجايد فهي مأسادة الأنصار 24 شعب عربي تقدمت الكوماندز الروسي من عادة روسيا عندما تنجم على اي منطقه اولا تضرب الطائرات ثانيا تضرب الصواريخ ارض ارض صاجنات الصواريخ ثالثا تتقدم الدبابات اولا يتقدم المشاة امام الدبابات ويحلون الالغام ويفكون الالغام ثم تتقدم الدبابه وتتقدم الدبابات التي تحمل الاغراض حتى يلاق الدم الاغواني الذي لا قيمه له امام الدم الازاق النبيل الشريف دم الاشراف الروس في هذه المعركة تزالت الخطة أول ما تقدم الكماندز الروس لينهو المأسدة ثم بعد ذلك يخترق صفوف المجاهدين ويصل إلى الحدود ويغلقوه وعبد الرجل قدر في ذلك الوقت أن الشيخ سياس موجود في ارض المعركة فكان الشيخ سياس يقود المعركه وعندنا ثبت الأحداث أرسلت رسالة لحتمتيار ولرباني وقلت لهم لا بد أن تحضروا إلى الأرض المعركة فجاء رباني وحتمتيار ورجع الشيخ رباني لي كان عنده أشغال وبدأ حتمتيار إلى نهاية المعركة فأخذنا من بين الروس هذا يحمل على كتفه الواحد منهم يحمل حقيبة اسمها حقيبة الإقامة الدائمة ستين كيلوغرام فيها كل شيء كامة ويحمل ماكينة ويحمل اثنين صناع في يده. جسم البغال وأحلام العصافير الواحد منهم يتسلق الجبار ولا شيء فتقدم مستهترين وضعوا أسلحة على أكتافهم وإذا سبع من الشباب يواجرونهم سبع صغار عمر الواحد من سنة, 22 سنة ما تخرجوا من أي كلية أي كلية عسكرية أي أكاديمية كانوا اتدربوا الواحد منهم اسبوعين كيف يفك السلاح وكيف يركبه وكيف يتلقناه واجهوه قتلوا بعضهم خرد الباب رجع مرة أخرى وتقدم للمأسدة في هذه المرة الشباب العرب عملوا كماندد على الكماندس كماندد على الكماندس على السائقة التفوا وراء الروس ونزلوا بهم كان بيما في المعركة ثلاث انقاض ثلاث أمتاع هاتف والقلقة كل واحد مخبئ وراء شجره اي واحد يتم راسي يختل واحد من هذه البلد من المنطقه الشرقيه محامي ستكة اللي هو دكتيريور ستكة يعني بيطلق مئة طلقة خزان ياسع مئة طلقة ضغطان وكل عندنا واجب امامه فوجي امامه ضغط على الديكتيريوب واخرج الديكتيريوب 96 تلقى دفعه واحده هذا اوتوماتيك واذا بستة من الكماديز الروس سقطون. احنا عجبنا كيف هذا يتم لان الكماديز الروس يحمل كل واحد منهم درع على صدره لا يخترك بالرصاب كيف قتلوا بضاقة عشوائلة دفعه واحدة هذا تفسيروا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميتا ولكن الله رمى هرب الروس وتركوا وراءه قتلاهم هجم الشباب العرب وصاروا يجمعون بالغناء الغناء بيه كلاكوف كلاكوف سلاحة بالضباط الروس هذا اللي يبقى حامل كلاكوف يعني يبقى ماشي على الأرض ومش ماشي على الأرض نعم كلاكوف حامل هذا وكلاكوف غريمة الروس ما يريسه تقدمه مرة ثالثة هوج كوبله مرة رابعة كوبله المرة الخامسة قدموا واحد من كبار الماليشيا امامه من الماليشيا الافضال تفض واحد من اليمن وضع بجوز خمسين كيلوغرام قال طلق طالقتين ثلاثة بصدره سقطه هرب الروس يا